ها يا شيعو ها يا زاهر جاوبونا للضل حائر جاوبونا للضل حائر ها يا شيعو ها يا زاهر جاوبونا للضل حائر جاوبونا للضل حائر مولدي امامنا من المهد رحت عنا الكرار هنب مولوده هني هو اللي احنا بصاد جند الموعوده هني هو احنا بصاد جند الموعوده جدد وياه الميعاد بينك انت وهالمجاد جدد وياه الميعاد بينك انت وهالمجاد مولدي امامك بالمهدى مولدي ما بسرو تعلمت ان الشارع كل حبك كله ان الشارع كل هواك كله مولتي ما مت من منتهوله ديما طيب قلبك واحلامه قلب هاي الفرحه دينك ايام قلب هاي الفرحه العاد الدينك ايام ايام كم سفه فرحه وهم وهمك بيها نزع ايام كم سفه فرحه وهم وهمك biksuwa ta'ina ana challa kiban يا الله مولد قائم بيتك رفعت راياتك يا مولد قائم بيتك رفعت راياتك عباس <تصفيق> محضر للجد زرعه وكل دروب ورود عباس محضر للجد زرعه وكل دروب ورود مولدي امام المهدي مولدي ما تجاره الانتاج علاء العبيدي صول يا فرحه عباس ويومها خلينا نشوفه رادي صفق من للفرحه بس ما تشوفه رادي صفق من للفرحه بس ما تشوفه زينب غطت هاي الفرحه وانطقت هو ضمة جرح زينب غطت هاي الفرحه وانطقت هو ضمة جرح مولدي امام الكمهدي مولدي ما الهندسه الصوتيه وتوزيع احسانه الطلباوي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي اداء الرادود الحسيني تيسير الموالي bula la zala la